إذ إلى أمك ما يوحى إِنْ أَرْحَنَّا إِلَاءُ مِمَّ كَمَا يُحَا أَنِقُذِفِ فِي تَبُوتِ فَقُلْ فيه فِي يَمِّ فَيلٍ يُلْقِهِ الِّمَمُ بِالسَّاحِ إِلْيَ خُلُودٌ وَعْدٌ وَعْدٌ وَأَلْقِي تُ عَلَيْكَ حَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إن تمشي اختك فتنقولو هل أدلكم على من يقولوا فرجعناك الى امك كي تنقرا عينها وَقَائْتَ لَنَفْسٍ فَانْدَجَيْنَا كَمِينًا لِغَمٍّ وَفَتَنَّا كَفُوتُنَا أَلَبِثُ تنسين نسي امر مدي انس ثم الج تعالى قدري ام موسى واستنعت كينسي إِذْ هَذَا أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَفُ فِي ذِكْرِي إِلَٰهَ بَالِ لَا فِرْعَوْنَ اقول ل لو قلنا لئن لعله يتذكر او يخشى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَتْ فَتَيَا هُفَنْ قُلَائِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَن تُعَذِّب فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذذهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إِنَّا قَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ نذيراً ثُمَّ إِنَّا لَعَذَابٌ عَامٌ كَبُرْتُمْ لَا قَالُوا فَمَنْ رَبُّكُم مَا يَمُوْتُ